Book 2 36 36 القريبة المواصلات العامة القريبة أين اتوبوسا بيتورا اين موقف الباص الحافله اين موقف الباص كورش الذي يذهب الى وسط المدينه اي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ اركورو ترامواي تروليبوسو أوتوبوسو مان يابراوتس أي خط الذي ينبغي أن آخذ أي خط الذي يجب أن آخذه وای مان ایریا هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر هل يجب أن أبدل الباص في السفر كور مان ایریا پارسێژاس اين ينبغي ان ابدل الباص اين يجب ان ابدل الباص تك ماكسا بكم تذكرة السفر بكم تذكره السفر تك كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ كم عدد المحطات التوقف حتى وسط المدينة؟ يوم شيلت ينبغي ان تنزل هنا يجب ان تنزل هنا يوم سايسكابي بايزمغورايام دورويم ينبغي ان تنزل من الخلف يجب ان تنزل من الخلف Nākamais metru vilciens nāks pēc piecām minūtēm. Al metru tālī sa jācilu khilāl chamsi dākāik. Al metru tālī sa jācilu khilāl chamsi dākāik. Nākamais tramvājs nāks pēc desmit minūtēm. Atram attālī sa jācilu khilāl ašri dākāik. Atrām attālī, sajasil, kļāl 10 dēļ. Nākamais <tram> autobus nāks pēc 15 minūtēm. Albās attālī, sajasil, kļāl 15 dēļ. Albās sajasil, ir pēdējais metro vilciens. Metaju Sefiru Echira Metru Metaju Sefiru Echira Metru Cikos ir pd.js tramvajs Metaju Sefiru Echira tram Metaju Sefiru Cikos ir pd.js autobus Metaju Sefiru Echira متى يسافر آخر باص؟ Vai jums ir هل معك تذكرة سفر؟ هل معك تذكرة سفر؟ بيليته؟ لا، لا يوجد معي. تذكرة سفر؟ لا، ما معي. Stadium Yamaksa Soda Nauda Even, 'alayka an tadfa' gharama. Idhan 'alayka an